وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاطِطُونَ فَمَنْ أَصْلَمَ فَأُولَائِكَ تَحْرَوُ رَشَدًا وَأَنَّ الْقَاطِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَقَّدًا وَأَنَّ الْقَاطِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَقَّدًا وَأَنِ لو اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَصَيْنَاهُمْ مَا انْغَدَقَ لِنَفْسِهِمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا قَاعِدًا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 لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله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 إذا رأوا مَا يوعدون فتَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرَهُ وَأَقَلُ عَدَدًا قُلْ إِنَّ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدَى عَالِمُ الْغِيبِ فَلَا يُضْهِرُ عَلَى غِيبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ رَتَّبَ مِرْ وَسُلِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحطى كل شيء عددا